بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقولوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وَمِن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم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 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضعوهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمرصع حفظاً ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل الآن درتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إتجاءتُ الرسلُ من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدو إلا الله قالوا قالوا لو شاء رَبُّنا لَأَنزلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرسلْتُ بِهِ كافرون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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ونعذاب الآخرة أقزاهم لا ينصرون وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ قَيْمَهُمْ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعَوْنَ حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أو أَطْقَنَ اللَّهُ قَالُوا أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُوا بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَلَنَعُمَثْ وَلَهُمْ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعَاتِبِ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف لعلكم تغلبوا فلنذقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا جحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 أعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بلصين إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاء وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يعطيه الباطل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 وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالح فلنفسه ومن أساء أفعلها وما ربك بظلا من العبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمار تدم من أكمامها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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فانس قنوط ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء امسته لا يقولن لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجحت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عميوا ولنذيقنهم من عذاب وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عناء بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من ذي ثم كفرتم به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 وأنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط